إلا أسماء سميتمها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أما أَلَّا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أن أحدكما فيسقي ربه خمرا وأن الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان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 119. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا مضيع أجر المحسنين ولا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرْ بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحْسَسُونِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَأَسُونِ الرَّوْحِ الَّهَ إنه لا يأس للروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضروج إن ببضاع وجن ببضاعة, ببضاعة مزدات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا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 إنه من يتقوى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ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 قال أبوهم إني لأدد ريح يوسف لو لا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 ما كان حديثه يفترى لك تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.